أنكم غير معجزين الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبِتُم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ لَهُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ أَهْتَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لم يَن قصوكم شيئا وَلَمْ يُظَاهِرَ عَلَيْكُمْ أَحَدَ فَاتَمُوهُ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبِلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ إِنَّ الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فنستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأخواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثون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 قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصرهم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويسلوب الله على مان يشاء هو الله علي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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النار هم ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولا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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة, وتجارة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الله فِي سَبِيلِهِ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 توبوا الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنون المشرفون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم آذاء وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم حكيم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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا سبحانه عما يشركون تريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 مسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انثروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 هم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 بعاسهم فتبطهم فتبطهم وقيلق عدو مع القاعدين لو خرجتم فيكم ما زادكم الا خبا لهم ولا اوضروا خلالكم يبقونكم الفتنه وافيكم ثم عون لهم والله عليم بالظالمين لقد بيتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذن ولا تفتن لا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤ وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل ترفصون بنا إلا إحدى الحسنين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 ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعج من كاموالهم ولا أولادهم، إن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 الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يحلكون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار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 معذ بالطائفة بأنهم كانوا جرمين المنافقون والمنافقات بعض بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذوا كل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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار مقاربين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن يعرضون من الله أكبر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 وإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ آتَانَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا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 أئِرُ جاهِلُ بَأَمْوَالِهِمْ وَآَفُسِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَعْرُجَ أَنَّمَا أَشَدُّ حَرْرًا لَوْ كَانُوا يَفْقُرُونَ فَلْيَضْحَكُ قَلِيلُ وَالْيَبْغُونَ كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن الله إلى طائفة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 استأذنك كأولو الطول منهم وقالوا درنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أمين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرف إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا اتواك لتحملهم قلت لا اجد من احملكم عليه علي تولوا واعرضهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفق مَنَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَانِثِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائف عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إما قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات.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 وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُجَاهِدُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وايرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون وَلَا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أولي و من أحق أن تقوم فيه فِي رِجَالٍ يُحِبُّونَ أَن يَتَفَاَهَّوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَفَاهِّينَ أَفَمَن عَلَى تَقْوَى مِنَ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ من عَلَى والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بليانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن <تصفيق> إن الله اشترى من المؤمنين أفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذل علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتوا به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السام يَا نَسَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَنَّهُنَّ عَلَى الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفاه إبراهيم لأبيه إلا عم موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رغوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لاجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة فِي في الدين وليؤذروا وليؤذروا قومهم إذا رجعوا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 وَإِذَا مَا أُذِلَّتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ وَذِي إِيمَانٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانٌ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُرَّةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَفُونَ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من آبّسكم عزيز عليهما عن التم عزيز عليهما عن التم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم فأي وَلَهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ